رواه مسلم الحديث الثالث والعشرون حديث كاللواطن يا صدحية عن أبي مالك أبي مالك أن يكوّر يا إمام المسلم سحابك قل يدي سلل أبي مالك مبعي الحارث المعاصم الأشعري رضي الله عنه قال وقل الحارث المعاصم قال رسول الله رسول كلاه وقل صلى الله عليه وسلم الظهور بها رقابة شدو شطر الإيمان وإيمان كالنسكيس بها رقابة شدو وإيمان كالدركيس ويه والحمد لله الحمد لله اللفظي قاس أحنا تم لوحي بوحدا الميزان الميزان كي بوحدا وسبحان الله سبحان اللهنا ايو الحمد لله الحمد لله تملأني لما دعس كلمة واب برحيان أو تملأوا أمس كلمة دعس ما بين السماوات والأرض إلا ريالك يقولك انتوا بحيضة والصلاة صلاة نور وإفتين والصدقة صدقة ببرهان وحج والصبر الضلقات في الضياء وإفتين والقرآن قرآن كن حجة حجة كوية لك هذه أو عليك أمدش هذا الحجة كوية هي. كل الناس ضدك بمانتو يضدوك فبائع فكل شخص قفك السابة بائع ومتقضي النفس ونفس الدين فمحتقها مركز النار تكحورين أو موبقها اموه هلاغة رواه مسلم امام مسلم ايا حديثك وريجي حديثك وريجي حديثك وريجي سأل الله أبي مالك ما رئي سنه لرا الحارث المعاصم الاشعري رضي الله عنه قال وخيري الحارث المعاصم قال رسول الله رسولك لو صلى الله عليه وسلم ابهر طهر قال شطر الايمان وايمانك بركيس بحال لجد بها قال شرطت ان ويسقط او جنابه كب نجاسة وينو اسكم ميرو دابا دي انا يحاديدي بي كاكو بيسطو ايا النفاسكي وا ايمانك بركيس حالو لكي ده لباب معمو ايام نطلبو فصيرا معناه وفايا وحايا اتهاي ايمانك ويدينك يؤدام اللو لكي ايمان عند اهل سنة والجماعة واعتقاد بالجناة قلبك ان لغا عقيد ييو وقول باللسان عرفا لوه حبله وعمال بالجوارح انهانا لا عمل فلو ايمانك الدين طامن واكثيابك طامن سميتود ايمانك كامل سنن انك سميتود ايمانك كامل حالنتك تدي دوم ايمانك كامل الىغا تغا ايمان الا سميها واه محاسب دين فودنكه وايمان دين كره لبو تركي إيا فيه ووهل لدى التحلية بعد التخلية التحلية التحلية بعد التخلية تخلية هو إن أتمرك وصقضة إسكسيبتو تحلية نو إن أتلبستو مركة دركة لفزك وصقضة إن أتلقتو إيه اللفزك في عنا النظيفة إن يا هرية inalla biska oo saqra dhigta hore qofka duro inuu labisto ma dhiga karta sagow saqdi siisidka inuu kiikareeyo toosh ka gashado ee waxaan rabaa markii hore inuu labiska uu saqda iska dhigo um is nadifi yu qowaystu kadi uu darka fiican qaato qofka diinka islaamka ruuxa faadanaayo samay yakfur bi da'u او كتقا هورتا الله خيركي سين لاعابد ايمان كان قف الله تمني مرك دين الاسلام و دم و لفظ و فارتي فيل فارتي وها ويهو قفكو معاصي ضمان و ايمان با عتيرو سميانا و ايمان دين بس انو قفكو كتقا معاصي كفرغي شركغي معاصي ضمان ba aq iyo dan qalbigi ya habni kale inuu ka sameeyana wa fiilow iimaan marka waxaa lagu fasiraa iimaanka diintiyo dan baaharana waxaa lagu fasiraa baaharadii xisiga edbti macna weday shirki in iska dayno najaasadi iska dayno chenaabe iska dayno hayti ya nifaska gabad iska dayno أو الشركي إيام عاصيدي أم إلا الشركي هو نجاس إنا ملمو الشركون نجاس إيوه إنا باعاتي السمايدة ملك النجاسة أو حيشي قاعد إيام معنوه إلا بابابا إنا سكبته إرطان وطرطيق لحمانتك تجيدي دوي باعاتي السمايدة وإيمانتي بركس أكد دينة روضا لباباس دينة روضا لباباس وفعي يطرط فعل وإن اتصميض ضاعات تركنا وإن اتكتتو وحياليخما حسا ومعنى بهي حسك هدو اللوت شدو مجاساته إيا الكناباته إيا حيثك إيا ويهي معنوي بها وكفره إيا شركه إيا معاصي انتبعين القطر مركا الظهور الطهارة قابشاب نصف الإيمان وإيمان تباكيس مركا معنى وعدي مركاس سيدو برؤوية معنى كاله إيمانك وحلو لكي ده صلاة أي لك قرآنك كتل ماوي صلاة ده إيمان. وما كان الله اللي يضيع إيمانك الله ما هنمد إيمانك نضيعي إجمع أي إمام الحردو بكسه وكوري إيمانك سين لولكي ده صلاة ده. مركة دهارة ده وصلاة دهتي حيث من الظهور مكتوى شرط وصلاة وصلاة دهشد aa marka waxa weey salaada barkeedu ay dahaarto kala hadaan dhaharan qadan salaad naki leeyti ima xamba ka in loola ص salaad dhaharan marka waxa loo jeedo tii xisbiga iyo xisbiga الظهور الضهار قد شد شطر الإيمان وإيمان كالنسكيس والحمد لله الحمد لله اللح تقاسه تملوي بوحده الميزان الميزان كي بوحده قيامة الحمد لله إن اطلاعه ما حتى ما أنكر الله اسكليه أما سيجرس الحمد الله مضان إن اطلاعه بري قيام الميزان كي إلا برقية حصنات كالئية السيئات كالئية لسكن ميزاما فمن ثقلت موازينوا فأولئكم مفلحون ومن خفض موازينوا فأولئك الذين خسروا أنفسنا قبك ميزان كيسي عصلادو قبك يتاليباري قبك ميزان كيسي فضادو قبك ساقصاري مالك واحد ميزان كعصلية الحمد لله هو مهي فالكواب الحمد لله أن أم حتى ما ينتهي أمان كامل الله استلوه والحمد لله الحمد لله تملأ ويبوح هذا الميزان ميزانك وسبحان الله سبحان الله يا والحمد لله الحمد لله تملأني ويبوحيان أو تملأ أما ويبوحيان ما بين السماوات والأرض إلى ريالك يقولك انت قد حيدا سبحان الله معنى هذا وحويان إلهي باكفت نقصان يعيبنا نقصان اي عاب او دم اللي كفو بي وحكستقو نقصان عبدو ماذا إلا شبهو وحكستقو عاب او اللي كفو بي مطابط سيداسو يي مركو وي نفي اثبادو الحمدلله سبحان الله وحاو ييان سبحان الله وي نفي اللي واحد كأم فينه نقصان او دم الحمدلله نوا اثبادو اللي حدو سوكي كمال او دم كمان الله مركة تنضم بي وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأوا أوضن شكوا راوية لنا سحابكا وقلوا كل شيء سيئا إنو نبغو يريد تملأني إيا إنو يريد تملأوا حقا معنى نواق اسكم مت سحابكا كده دالا لفت جمعنا نبغو يريد حقا معنى اسكم ومعنى ها وقلوا نقنا صدعا فينا باترة تملأني وحين نقن سبحان الله إيا والحمد لله لا ماذا تكلم اتم لان ذوخيه ما بين السماوات والارض الى رياضك يا طول يالك انت دخلت تبلونه و ثلاثه وكله او وهي نقرن الله والحمد لله كلمدس بمعنى الكلمه تشك سوقاده كلمدس الله الحمد لله تملدس اخ بمعنى كلمه لك وحويان قرانك يسنربا كلمة ولا يرى هذا كلام مبقء ومفيدة رب رجعوني لعل يعمر صالحا فيما تركت كالله إنها كلمة رب رجعوني لعل يعمر صالحا فيما تركت مركز قال له حولي إنها كلمة وكلمة وانا شملو يمتضر سحابه قيه بحوين سفنان بن عبد الله نشأل وانا سواء قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرا كلمة إد مركا قول إد قول أليه فدراني غالث قل آمنت بالله ثم مصطق مركا قول أليه كلمة لليه يدو اللوچه يدو كلام مفيد مركا هم لأو كلمة داس آه سبحان الله والحمد لله واجبه إدى نادينا صماواتي والأرض مركا معنوها الميرا هو دويه وصلاة صلاة نور وافتين صلاة وافتين اوقفك وين ونور في القلب قلبك النور يكبت ته صلاة دو. ماركو قفك صلاة تكيده سبه صلاة يساكوك شوعية وقلبك سحادر يهي قلبك سو, قلب سو ونور في الوجه وجه يكب النور يكبت ته قفل سلااده كبه ونور في القدر قبل كان النور يؤتى ونور في المحشر والصراع محشر كيا صراع كمرك سلااده ونور مالنت قيامه محشر كايسوي صلى الله عليه وسلم شيق قفك او مسلمك او مت الله يريد ان تو كويس ساجلو افتيميا مركه ونور نور في القدر ونور في الوجه ونور في القبر ونور في المحشر انت ونورك انت نور ايتيه في صلاتك صلاه او وحويان لكن طف قيمها يئسوا الى شدى او وحويان قلبك اركانتي ولا يني شروتي شروتي ولا يني وحوي خشوعي النور كه صلاه وصفطقه صدقاته البرهان والحج جو جو معناها ودليل على صدق ايمان المتصدق صلاته وفتت سيرا قصد لقب حي انه موبيه قصد به الايمان كيتوصى صلاته مالك وشيء اقنوا تشرين ما بخيه الا وحك او وكتجعلها للفاضلين ماها قفك مالكي, مالكي سوو تعلق على الحياة وحي تصيرها مالكي سوو اوكتشعري أصبح اللحن صح إله إلهي رأي الله نشده سوكتشعري تحن نظر أولو كتشعري إيمان كهتقل بالعويته اسكتو سين بحياة مالكي سوى وحي ينصدقاته وحي الدليل قده بدرهان قده قفك متصدقاه بحياة إنه يطف إلهي خميسان وإيمان إيمان وصبر دلقات هنا ضياء وإفتين وإفتين صلاة وحل للنور وي لكن صبر كي وحل للضياء وإفتين ضياء أنا قل رحضا أيها اللغوط الماما قل رحضا جعل الشمس ضياء والقمر نورا صرت أوحل للضياء وَنُورٌ فِيهِ حَرَارَةٌ وَاسْتِينُ كُلَيَّ كُجِرُ قَرَحَ رَأْسُ السَّكَرِ فَذَهَبْتُ إِلَى عِيَادَةِ ضِيَاءُ لُيُ نُتَكَلَّنَ وَعَلَى النُّورِ نَوَحَلَ لِضَاءٍ وَاسْتِينُكَ أَنْ كُلَيَّ كُجِرِ ضِيَاءُ نُورُ لَيْلٍ هَيَ كُلَيَّ لَكُمُ جِرُ نُورٌ لَيْلَ رَمَكَ سَغَما قَرَحَ مَذَمَّ كُلَيَّ كُجِرُ وَحَلَّ إِلَيْهِ ضِيَاءُ صِرَاصُ سُكَرِ صَلَاةُ تُكْشِهِ وَقَفُ فَقِيلَ هُوَ فِيدِس صبق قريلا كجير إياه قريلا كجير حرارة كجير ببعثها فقد عضي قدرك إلهي إن أتكلم صبع صلى الله قلبي يا رجبين أي فيلي قريلا كجير بقى عضا كده إن أتكلم صبرت إلا صبر الصبر عن المعاسي إن أت معاسي دك على ضاعة الله بقى عضا إلا إن أتكلم على اقدار الله المؤلمة وحي الله الا يكون سوى قدره دبكره انه هو سببه صبرك واصدق ان صبر عن البعاص معاصي انا اتصبر قتكه وهويان واخوغا وابهن مالك اسلاما مالك اسلامه مالك او دغانو اركان مفتوح الى ابنك ما تشيده وابن انت يقان صبر الرب مركا اسيمان اليها او كف شهواتنا بالله منها ذنوبا قدرتي نفت وحي لهذا الشواده الربي ايمان الي الله مره معاصيده ان لا سفال الرب لكن وحي حنون الى الله حنون الى الله وحا وين طاعته في سفال الرب خفتوا غا تشونا وههم واسومين نتي سيو كيلين واعوده حاجه دهو ادمان انه وحا انطه يسول لو تشدين laakin uugya ayalla ku jeedo saga marka u baahanu naftiisa kaleena qof fi waxad xal aan wixii karo dambayso inuu soo dib qof iska la fuu xanuun la yahay laakin maradi ugu ugu dambayn oo badadi ilahay aado oo naftiisa baaadi ku iimaan iyo baaq wa sabr marka asabru aan il maasi wa sabru aan dhaqaah kan sadxaad waamhee wa sabru aan aqdaal ilahil mu'lima qadalka alhroon kale iimaan ki ala gamde gafee bahaay le ado iska jireen naxasho dertiga iska dhagaysaa tukankaaga gadana baaqarkaaga dhaxfariyo hafiiskaaga fadhiya ارن طاحت ابان للموسو دبي اواحد على سته دكت في صو دخ ففكر في رقف ايمان له اودو ماركا سوكره انو اسريو هو يرادو ان لله وانا الله علام لها فنم امنا ونخون ماركا ايمان كم اركان ايمان في ديك كم <تصفيق> صبر وقدر كانو صبر فكرته واسكا ارك غخا بلايغو اسقونا مركو عبار قيلان شو اجرنا ويسك صبر اكييو ويلا لكن سوح سليما لكن على الراء انما صبره ان ذا ستمت الاولى صبرك اجر وحوليهي marka u horaydo xanuun ku jukub yiraad oo lagu soo sheega dhirato markaas way marka u ajjir kale marka sawf wasad kala inabaa at nafa raku sabar sido sabarkaysa وحوية المسجد كانت دوه كميقات تفت برناك اللي بيتي كده صومة لكن ميقات ترى وخي سوء استهيكار ويجوز قرآن هو ماهن اللي بيجوز حد لبصف صدح, صدح. انت صومة انتك لقائد لكن نفطية دي دي صبرا لأرض مددك لتطبك التاقم في رئو فرس مددك لقائد مددك لقائد wa hawakeysa oo daybaxay incident ay daawriciiso iska taagay iyo wiil marka safaray roppa oo dagaas weeska taagnaana wadul qaadana wuu safra wiilkiin la dac tan jirka ahaa lugtanu mar isku dheereyna tanu isku dheereyna wa taagnaween afraq ama tamari do ka dhaqajina marka waxa marka xoog ilaysanahayna aa iimaan uu ma hanu ha help ma wa iimaan oo iimaan martaba aba lagu sabro wa sabr ma asaaba laga sabro wa sabr ilaahi wax uu kugu soo qadare dib ka haynafta iyo maal ka ku iimaanay inuu sabab qoodaan aragixin ee dibku marka uu horay kugu yimaado lagu soo digma adoo iska sabar khu marka qoraaxdi oo kala laga dhig asaga kulay ku jiray ha waqali qof kale la kaadu hujja ku yaa aw wa masalayka dushad wa soo وخا ويهان كتابك على اللون المستحيي حديثه يت... واخوين ابي على اللون نصيح المستحيي مصحف عسق في اللون المستحيي اله كلامك سي برته وعقيديه كلامك انو ياهي حدودي سالايا و هو امر سمايا كتاب القران كان المستحيي مصحف ان saga u ergeyna qof quraanka u doodeena suugima tod kan ummaas tayahin ee kalaam ka alle ketchis ta ma wa baramba ma dadayseen wax uu quraanku diiday iyo uu وقف القرآن كله دو دي قف القرآن كله دو ده نحوه كله ما سيبهك بمان تذيق دو وكالله قف والبصبح <سؤال> دو فبائع نفسه فكل شخص قف كستابا بائع نفسه نفسه دي سو قبا فمعتقوها وحرين وقالو انتكجدو وحرينه مرتك حرينه او مبقوها امو هلاقة وشيطان انتكجدو هلاقة قف عن دقاته لا أرخص بحذي قف والباب أمياله دقاته قف هنا معنى لعام ما هاني نفتي سيو قده قف إلهي كا قدهنا ومن الناس من يشري نفسهم تغاء مرضاء تله طب إلهي كا قده فاللهان شا إلهي كا قده لابنة إبليس كا قده إياه سو مجيد إبليس كا قدهنا مركة واكة بحي مار. كي إله كا قده نفتي سيو حري كي كقر إبليسنا نفسه سواها رواه المسلم أي حديث أوليه